من حلاها غدا القلب لاهي بالعيون السواهي والقمر صار مثل حفن ودارك سوفا من حلاها غدا القلب لاهي بالعيون والقمر صار Leidt het je ben ik Je en met haak in de kous op. Je le la la, la, la, je le la la, je le la la, la la, je le la la, je le la la, je عنك يغلى الحبايب حيلي ودي في لمستك فوفة لا طول وقوفة من من حلاها هذا القلب لاهي بالعيون السواهي والقمر صار متلاحق انخوفة ويداري كسوفه قلت يلي شوفا صلي والعواذل تولي طرف خلي أنغامي معزوفا وتذبحني سيوفا من حلاها غدا القلب لاهي بالعيون السوا We dadelijk zoveel ja, la la la la la, la la la, la la كن مثله بدع المحاسن في البدو والمداين كل شاعر ون يجمع حروفه ما يلقى وصوفه لا من حلاها غدا القلب لاهي بالعيون السواهي والقمر صار من خفا خوفه ويدا Indagte nee, tenadiy in te labai, hoe Mister nice bejoffa, mijn We ieder ik soefar? Hoe ieder